وقالت اليهود يعني جهيوط ليست النصارى على شيء يعني فلسر تشنين دينواني وقالت النصارى أفلاجود ليست اليهود على شيء جهسر تشديانات الدرسنين وهم يتلون الكتاب وأويا كتاب تخوين بحث ثورات وأنجيله كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم يعني كتا وجوهي فاللهو تقول هل يكي تقول يديل سر تيديونتين اينا اينا وصا او كست نظان مش مشركة عربة وغير وان وكي وان بقى اوانج تقول هر كسك السر ديونتك بتن يخلط فالله يحكم بينهم بجاخد تعالى دي حكمتنا ببين وان دكت دي فصلتنا ببين وان دكت افكست مختلفهم هل شكلك بوتي إش آخفتني. يوم القيامة روجة قيامتي خدعت على حكمتنا وبين وان دا ديكت في ما كانوا فيه يختلفون وتشت دا أو تدا مختلفون يا حق ديار دي رب اش ينحق. يوم القيامة أبا بحسي روجة جزائية وجد بجني يوم القيامة شن كتب روجة مخلوقات خدي إش قبرات